تفسيروا سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم وحانكوا بالله بنا يا مقع إلهي نحريسة قوديا مدقا رهانيت بنا حريسة نون نون إلهي باقرنا يا مراد كله لجيده والقلم وما يسترون الله وحو كو دارت قلقا اي و حي ملائكه قريسو ما انت بنعمه ربك بمجنون ادغ محمد صلى الله عليه وسلم هذه نعمه الرب قدرت اد من لا شيء وان لك لاجرا غير ممنون وَحَانا كُسُ نَادِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَ أَنْجُئِن وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَحَادَنَا لِهَاي أَخْلَاقٌ وَنَاكِسَن وَيْن فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ وَأَرْكِ دُونَكَ أَنْتَ النَّبِيُّ وَقَالُوا وَيَأْرِكِ دُونَان بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ مِثْكِ نَوَالَن ان نربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ربيغا واقيه مدك كدنسن شدكي سوانا اقيه مدك هنون سنه حق الراعي فلا تطع المكذبين ايه همغلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوا الله يا رسول وَالدُّو لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَحَيَجْعَلِ الْهِنَّ قَالَ ذُو أَنَا أَدَّ بَعْضُ إِيَّاكُنَا كُدْبَعَان وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّ قَلِندَر بَدَنِ دَمَانْتِس أُدْلَيْسَن هَمَّازٍ مَشَاءَ مش إِنَّ بَنَمِي وحلوه اسكدران أه مناع للخير معتد أثيئيم خير كي يحولها نريف تقرد الرؤية دنبيلنا أه عتل بعد ذلك زنيم جال لماذا نكو مدح هذا الشيء تنأه قرع وي أن كان ذا مال وبني يا حويا ولله درت اديولك برو حقه وديده اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين مركي قران كانك لو دول اخريا وحو دها واشهدت قدكي هره سنسمه على الخرطوم سنك ايا كان سمدي دونا وحانا ييلي دونا علامه انكه إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ الله هو امتحانك قال ادي رهر ماكاد سيدي لو امتحانك هو بيرتا ماركاي كودارتيني يارولتي جوسنيا امبيرتودي إيقوا <تصفيق> اندهين هدي الله إدمه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وحاسبت حق الله أقيمت أمر إيقوا هردة فأصبحت كالصريم وحين نقاطي وحلش فيه وكله فتنادوا مصبحين وين اسكو دا واقع صبحذي ان على حرفكم ان كنتم صارمين ياوله كلها او برتا كوستا Väga palju, et hummieta hoovetun. Väina tagen, et hummieta hoovetun. Väina tagen, et hummieta hoovetun. Eller jäda hulen. Nähel, et hummieta hoovetun. Inambertamante, miski, sogelin. Ja rode, või haldin. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَ مرك ْكَ بْتيِ هذ انا وي اسكرتين وحيل ده حساس ما هي والله انه هوجيه قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا اننا كن الظالمين مر كاسيده ربي جنب حمان كهف وحان انكو ظلم فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون مر كاس قر بقار كجست قالوا يا ويلنا اننا طغين وحيرهن هو جن وحانهك وحد قدبي عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون رب جانو و مديا انو نغو بدلو برتي مدك خير بدني سغانك رجيني ناينو كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سيدانو عذابنا كوي بيرتالها أيانو عذابنا قف كستو خلاف أمر كنادونك عذاب كآخرة سكوين كنادونك هديه الكوة وحب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة القلم ومكية وحلبية كنتنا يدوانا سورة سيدة في اللحظة نادة ترتيب القرآن وكرمك سورة القلم الله سبحانه وتعالى وحو قدر تقلمك إيوحي ملايك تقريسي عمل كددك الله سبحانه وتعالى وحو نرتيشون وعدين نموينك ونعن نرغينا صلى الله عليه وسلم إذا أخلاق دا ونعسن إيا أجركا انقوئنن أمنا عائش رضي الله عنها مركي لأخلاق دا نبقى صلى الله عليه وسلم وحي تلوى قرآنك نبقنا صلى الله عليه وسلم وحو يريتنذا مقالا نميمية وامدك وارك أوك لقاذة سيدادارات دايو هلحب وان لغفو غاده حق دياشه يكوا كعمبا حمانتو وانا ان لرا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ايدا وحان كلو كااداني ان الدنيا امتحان مودان ان لو ابرقاتو واننا قاد وددي اي كها لكسمي كوي هالكسمي هذا باول عيالن سك الى النس لوينانته ينن المساكين حق وددي سينو فا سيروح الكريشه اقابته سبحانه وتعالى دونك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم كو الله كدورسد وحي الله ابتس كليه جنات النعيمه أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما مسلمين تأيان وكلم اذدق إنا دنبيل ما لكم كيف تحكمون سيد ديه كرتان سيداس أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدَرُسُونَ مِن سَقَّالَ الْوَحَعِدِينَ سُقْنَادِ انَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ وَاحِدٌ تَمَّ بَعْد كَليْسَان أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ مِسَبَلَنَ دَغَيَادَنَ قَادَتَنِي يَا مَالِنْتَ بذلك زعيم وإيدي نبيه صلى الله عليه وسلم قعل ذا عدة منك أوه حالكس أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ميشدد لولا قعل انتاسي إليهن ان هكيرن ان كواس Ja ume ju ksefu renset ju, ja فَلَا da aune ile suju di felle jästati ju. Ma lintetudun dono انذا غالدو مالintas وادوليسن يهن وحانا كمقده والبهاري قاممه وحينا عينكو لوغي السجود يبو نبت قبه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يسكن دانيكا يكو بيريا قرانك وانا سسب إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ وَأَنَ السُّقِ وَأَنَ أُعْمْرِ دَيْرَنْ أَقَابْ كَيْقُنَ وَأَدْرَيَّهَيْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاد وديسة قال ذا أجور أمرك سيكو عصلاة بحنته أمعن هُ الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وَلا تَك وهو صاحبِ لولا تَدَا رَكَهُ نِعْمَةُم مِر رَبِّه لَنُ بِذَب الععر وَهُو مَذْمُ هَد نَ حَرِسْتَ اللهَّلٍَ وَوحكُ تُرِلَ أَدْلَب النَّارِ السقُلكلَ فَجَتَبهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِح وَح سَدُْتِ اللهَّ وَوحرَ كَدْجك وَلَسًا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَحِينَ أَدْوَيَهُ كُوَي غَالُوبَ إِنَّ الدَّيْمَدَ كُلَّقْدَان مَرْكَيْ مَقْلَان قُرْآنَكَ وَحِينَ أَدْهِ وَهَوَالَن Väga hea ille dikrulli laelemin. Oranke jenebiga sallallahu alaihi wasallam wa uwa nada alamka. Allah, wekbar Allah, wekbar ايوها الاحباء ايضا هو حنك قادنا إننا الله سبحانه وتعالى ايوه انو قف والباكوها بالمارين هيا وحو شاقه استي قال كايا مسكو مسكو نقفك وناك سمي اللبيد ماها حمان لوغا ماال انتقيامها ايانا بحي سجود الله قال ما ماهو دان انه سجودان سببتو الدون كايا ونبادقبا ايدي دين سجودان دو اللي ايو والبهار كم اغدا قال دا Ayata wahankalo ka qadana ina in amarkai ma'amulku Allah subhanahu wa ta'ala iske kitab ka quran kana ya in hadith thi Allahu sadi bin nabiyye sallallahu alayhi wa sallam siyo sizas taraddad mahbono in gade kitab ka ilahi subhanahu wa ta'ala aakhir sana isaddat kana gar sine isa ait ka sto isko dai dai kitab ka Allahu adalimin. الله سبحانه وتعالى كو ظالمين تا وسغي مركو كما فكان كان هذا هو الله وسلم على النبي محمد